بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين وآله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم القول المؤصل في سور المفصل وقد وصلنا بكم الى سورة الذاريات وتحدثنا في حلقتين ماضيتين في هذه السورة العظيمة وفي مطلع هذه السورة وفي صفات المتقين نسأل الله عز وجل ان نكون وإياكم منهم نحن في هذه الحلقة سوف نتحدث عن قصة ضيف ابراهيم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ ياكم الله الشيخ فيصل وحيى الله لأخوة جميعا وأسهل الله لي ولكم التوفيق هذه هي القصة قصة ضيف إبراهيم عليه السلام قصة عظيمة يؤخذ منها الفوائد الجمة وقد ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع الحديث عن تكرار مثل هذه القصة وكذلك الفوائد من تكرارها في أكثر من موضع نعم الحمد لله وبعد الله جل وعلا سما كتابه العظيم مثاني أي أنه تثنى بعض أخباره ولا في هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يعلم أن غالب سور القرآن لها مقاصد فحيانا تأتي الآيات بسياق يراد أن يتفق مع مقصد الصورة فيترك شيء من القصة في صورة ويكمل في صورة أخرى والقصة هي القصة لكن توضح بعض معالمها في صورة وتوضح معالم أخرى في صورة أخرى فينبغي أن يراعى هذا قبل أن يحكم ويستشهد بالآيات نابد أن نستصحب جميع أجزاء القصة المنثورة في سور عدة يتضح بعد ذلك المعنى إذن ليس كل تكرار يكون تكرارا كاملا القصة وإنما جوانب عن جوانب أبداً. وبعض القصص على شهرتها وعظمتها لم تكرر مثل الفيل سورة الفيل مثلا لم تكرر لكن سورة يوسف يمكن أن عنها أنها سورة كاملة طويلة مفصلة لكن خبر الفيل جاء في سورة ذات خمس آيات ومع ذلك رمت تثنى لأمور ستأتي إن شاء الله في وقتها إذا نبدأ في هذه الآيات في قول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون أول ما يلحظ الصورة قضية التشويق فقول الله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نحن نعلم أن هذه الآيات تخاطب نبيا آذاه قومه ورأى منهم ما رأى فهو يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى مزيد ثبات وعناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم عظيمة ومن عنايته العظيمة بعبده ونبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام أنه أخبره بقصص سابقين من قبل قال الله جل وعلا وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالمقصود تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل التشويق قال له هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآن ذكر إبراهيم وذكر ضيفه فإبراهيم هو خليل الله وأفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على ما عليه أكثر أهل العلم ونبيه عليه الصلاة والسلام سماه شيخه وأما الضيف فكلمة الضيف في اللغة تطلق على المفرد والمثنى والجمع على الذكر وعلى الأنثى والمكرمين من وجهين مكرمون من جهة الله لأنهم ملائكة ومكرمون من جهة إبراهيم قبل أن يعلم أنهم ملائكة بأنه احتفى بهم باعتبارهم أضيافا نزلوا عليه لماذا أتوه فإن الملائكة العلماء يقولون إنهم جبرائيل وإسرافيل وميكال وهؤلاء الثلاثة نزلوا بالعذاب على قوم لوط لكنهم قبل أن يأتوا لوط في قرية سدوم مروا قبل ذلك على خليل الله إبراهيم حاملين معهم البشارة له بأن زوجته ستلد له فهذا الذي دعاهم إلى أن يمروا على خليل الله إبراهيم وهذا ربما مر معنا قضية أن الإنسان يحاول إدخال السرور على المسلمين فهؤلاء الملائكة أحبوا أن ينقلوا هذه البشارة لخليل الله إبراهيم لعلمهم أن إبراهيم كان يسأل الله الولد وأن سارة زوجه كانت تسأل الله الولد وأنهما قد بلغ من الكبر مبلغ فكان أمرا كالبشارة لهما وهما في حاجة إليه فنزل هؤلاء الملائكة بالبشارة وهذا نظيره في السنة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك لم ينزل من السماء قط فبشره أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة فهذا الملك علم موقع الحسن والحسين من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم من ربه أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة استأذن ربه في أن ينزل بهذه البشارة وقلنا استأذن ربه لأن هذا مختصى كلام الله جل وعلا في القرآن وما نتنزل إلا بأمن ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا إكرام الضيف من أعظم المناقب ومن دلائل مرؤة الرجل وعلوي كعبه في الحياة في أن يكون الإنسان حفيا بأضيافه وهذا أمر عرفته العرب والناس يقولون كتب التاريخ تقول إن أول من قرى الأضياف إبراهيم وعندي أن هذا مبالغ فيه أو فيه نظر لأن الناس كانوا قبله يعيشون وأحسبوا أن نوحا وهودا وصالحا أنبياء الله من قبل ما كانوا يمتنعون عن ضيف فقولهم في كتب التاريخ كما ذكر العسكري في الأوائل أو غيره من أهل العلم قضية أن أول من قرى الأضياف إبراهيم هذه تحتاج الى اعاده نظر فليس كل راية حملت وكتبها الاقدمون يدل ذلك على أنها صواب لا بد من إمرارها على العقل حتى يقبلها قد يكون المقصد من ذلك هو المبالغة في الأكرام في ذبح العجل أو غير ذلك. إذا كان القصد المبالغة، فنعم لكن يقولون هم أول من قال الأضيف، يعني قبله لم يكن أحد يقر الضيف، وهذا كما قلت فيه نظر. قال الله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قلنا مروا عليه. ثم هذا إجمال. قال الله إذ هي لما مضى من الزمان إذ دخلوا عليه أي دخل هؤلاء الملائكة على إبراهيم. فقالوا سلاما حيوا قال سلام قوم منكرون. ولبن القيم رحمه الله ذكر فوارق ما بين كونها سلاما جاءت مصدرا نصوبة وسلاما جاءت مرفوعة والحق أن الكلم هنا غير مقنع يعني إنما هذا السياق, السياق القرآن في إرادة الخبر هي كلمة سلام هنا أو هناك لكنها سياق القرآن لها جاءها بالنصب وجاء بها بالرفع للسياق القرآني نفسه لا لقول إبراهيم عليه السلام فما قال لو فيه شيء من التكلف على رفيع مكانتي في العلم كما هو معلوم لكن العلم تتبع حقائق لا تتبع رجال قال فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هذه قالها في نفسه قوم منكرون قالها في نفسه لأنه ليس من اكرام الضيف أن يقال عنه أنه رجل منكر لكن قال في نفسه لما رأى من هيئته ويظهر العلم عند الله أن ما كانت هيئتهم تدل عن أنهم قادمون من سفر كما بحديث جبرايل شديد سواد الشعر شديد باب الثياب فلم يكن ما يدل عليهم أثر السفر والملائكة يبقون ملائكة حتى عندما يأتون بصورة في صورة بشر يبقون على حسن هيئتهم قال سلام قوم منكرون فراغ يعني عجل إلى أهله فجاء بعجل سمين العجل صغار البقر كما هو معروف وسمين هيئته أي أنه اتخذ عجلا من خيار بقره وقد جاء في صورة هود وصفوا بأنه حنيذ وهذا وصف لطريقة طهيه قال الله جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم أي قرب العجل إلى الأضياف وهذا من الاحتفاء بهم مع أنه في نفسه كان منكرا لهم لكن إنكاره لهم في قلبه لم يمنعه من أن يقوم بالواجب وإكرام الضيف فقربه إليهم قال لما رأى أيديهم لتصلوا إليه هذا الذي دفعه يعني هنا في إجاز حذف قال ألا تأكلون هذا يدل على أنهم لم يأكلوا وعلى أنه حي بهم وطلب منهم أن يأكلوا فلم يأكلوا وهذا دلت عليه آية أخرى قول الله جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى الطعام وهذا لأجل ذلك قلنا أنه لابد من رؤية القصة في شتى الصور قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة ذلك أنه قد جرت عادة الناس أن الإنسان إذا طعم معك تصبح في شيء من مأمن معه وهذا يعني شبه متفق عليه بين بين العقلاء وبعضه يعني أهل التاريخ وهذه من الغرائب لكنني أقولها من باب أنه لا يلزم أن تكون صوابا لكنها ذكروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان صبيا في حجر في فرعون كان فرعون يعني يرى فيه مخايل الذكاء فأراد أن يقتله فقالت له زوجه آسيا قرب له جمرة وتمره فانظر فقرب له جمرة وتمره فأهم بأن يأخذ التمرة فجاء جبريل وجعل يده على الجمرة فأحرقت يده وكأنه رمها على فمه وليأجب هذا قالوا إن الحبسة التي في لسانه منها هذا الأمر قد يصح لكن نأتي للحكمة فإن فرعون لما رأى أن يد موسى صعبت وانكمشت استقدر أن يأكل معه فلما استقدر أن يأكل معه أصبح لا يوجد حرمة بين موسى وفرعون بقدر الله حتى إذا أدى الله أن يهلك فرعون على يد موسى كما وقع لا يكون لي فرعون حج على موسى أنني طعمت, طعمت معك وهذا العقل يقبلها والنقل صعب إثباته لكنني في منهجي أن أقبل مثل هذا يسمى من مريح العلم لا من متينه من مليح العلم لا لا من متين ولا يعول عليه في الاستنباط لكن يؤتى به قال فراغ إلى أهليه فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فعود السمينهم خيفة قالوا هنا أماطت الملائكة اللثام عن شخصها قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز العقل قلنا القضية البشارة يعني يلزم منها أنه شيء منتظر ولهذا اختلف العلماء في من هو الذبيح وقد تكلمنا في هذا مرارا ولا حاجة للإعادة لكنه بشر بغلام الله أعلم من كان ذلك الغلام فأقبلت إمرأته أي إمرأة إبراهيم التي هي صارة في صرة في صرة يعني بال باللهجة الدارجة متغطّية يعني يعني تصر شيئا إلى إلى نفسها فسكت وجهها والسك ضرب الوجه بالكفين كما أنك إذا ضربت لقبضة الكف يسمى وكس وإذا ضربت بالإصبع يسمى وخس فبلت امرأته في صفرة فسكت وجهها متعجبة وقالت عجوز عقيم يعني اجتمع أمران عجوز وعقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أي أننا لا نعترض على أنك عجوز عقيم لكن المسألة أن الله جل وعلا أذن بهذا وأمر به فالجواب لم يكن تكذيبا لها إنما إنباعا فضل الله جل وعلا ورحمته وقدرته وهذا ذكر مفصلا في هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قضي الآن الأمر بالنسبة لإبراهيم واطمعا فحق له أن يسأل قال فما خطبكم أيها المرسلون يعني هل أتيتم فقط؟ لتبشروني وتنتهي مهمتكم اما انني في طريقكم الى قوم لكم معهم خبر اخر قال فما خطبكم ايها المرسلون افصحوا قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين وهم قوم لوط على لوط السلام لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين هذا اخبار ببعض العذاب لان العذاب كله كان قلب القرية فجعلنا عاليها سافرها ولهذا قلت لا بد من جمع الآيات حتى لا يحتج أحد أنه مجرد قلب ولا يحتج أحد أنه مجرد حجارة من طين إنما كلا الأمرين وقع عليهم عيادا بالله قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأي إصراف أعظم من اتباع الشهوات بتلك الطريقة التي كان عليها قوم لوط عيادا بالله قال ربنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أفضل ما يقال في تفسير الآية المعنى بيت لوط فيه لوط وبنتاه وزوجته فكلهم مسلمون باعتبار التبعية يعني باعتبار الزوجة كافرة قطعا لكن باعتبار التبعية بيت مسلم الزوج مسلم والبنات مسلمين بيت مسلم لكن إيمان لا يحكم عليها بالإيمان فلهذا قال الله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين شملت من شملت لوطا وبنتيه بعدها قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا وين جاء في الترتيب بهذه الطريقة لكن المعنى لم نجد إلا بيت مسلم نجينا المؤمنين الذين معه ولهذا حكم على البيت بأنه مسلم وين كانت فيه كافرة لأن ولي أمر البيت مسلم فهم تبعوا له ولكن في النجاة في الإخراج في الفوز لم ينجو إلا المؤمنون وهم لوط وبنتاه على نوط السلام قال الله جل وعلا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وهذا ظاهر إلى الآن مقام القرية واضح والله يقول وإنها لسبيل مقيم اذا وصلنا بكم حبتنا الكرام الى ختم هذه الحلقة وقد تحدثنا عن قصة اضياف ابراهيم عليه وعليهم السلام الى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة ومع تكملة هذه السورة العظيمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل ضيف البرنامج صبيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي